Ilayka إليك الرجوع إليك الرجوع إليك الرجوع إليك الرجوع إليك بعد الألم إليك الرجوع إليك الندم من بعد التموط وبعد الألم أنت المستعان وأنت المقتمن فالجهل دماء ينسين القيام فالجهل سينلقي انه اليك نرجو شوم الينا من باذت و باذل الغلم اليك نرجو شوم اليك ندم من lu tamar ludna fi pima, ya hadi al-bashar, ludna fi ya hadi al ya al لو دمار ام سين لا في وقت الدجى المولى رحيم و القلب التشى كم غمر اللا في وقت الدجى انطقت كتابا يهدي للعلا انطقت تسنا الهدى انت وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا كما ننوه بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مركز البيان دمشق هاتف 221 74 29 ومؤسسة الفارس دمشق هاتف 276 1397 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفارس